وَطامًَا ذَا غُ الصَّتُِ عَذاَذًا أَلمَ يَوْمَ تَجُفُ الْ الأْضُ وَجِبَ وَكَانَةِ الجِبالَالكَثبًَا مهِيلَ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 إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وطائفة, وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ